يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى كل ذات حمل حملها وترن الناس سكارى وماهم بسكارى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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وَنِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا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 فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا, خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Yadu'u مِنْ دُونِ اللَّهِ la لَا يَضُرُّهُ وَمَا la yadur'u wa ma la yadur'u ذāliku wa bzdolālu albāyid Yadu'u لَبِئْسَ dur'u وَلَبِئْسَ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحديق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ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 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ tej سَوَاءً w فِيهِ وَالْبَادِ w tej فِيهِ w بِظُلْمٍ Izbie, مِنْ عذاب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 على ما رزقهم من بيمة فَكُلُوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكن فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا tindżalna, saka li jedgurus małajala, małajala, małajala, małajala, małajala, małajala, małajala, małajala, małajala, الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اوصاهم والمقيموا الصلاه والمقيموا الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِدْرِيْمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبُوا مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قريات أهلكناها وهي ظالمة فإي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَأَكَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!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 إن الله لعفُور غفور ذلك بأن الله يُلِد الليل في النهار ويُلِد النهار في الليل ويُلِد الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخبرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ Panie Komisarzu! فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي في البحر بأمره؟ والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أنت قع على الأرض إلا بإبنه إن الله هاب الناس لواواف وهو الذي أحياكم ثم, يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الامر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكوا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون